فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 في غفلة، وهم في غفلة، وهم لا يؤمنون. إن نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.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 يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهذك صراطا سويا يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا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 وَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن الرَّحْمَةِ نَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.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 ننعنيا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم من ذريه ادم ومن من حملنا مع نوح